بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المكرم الباب المعظم الأنبى شمود الثالث وتحت إشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبى إبرقام أسقف الفيوم ورئيس دير الرئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون دير القديس العظيم الأنبى إبرقام بالفيوم يقدم حبيب الغلابة الجزء الثالث قصص معجزات القديس العظيم الأنبى إبرآم بعد نياحته إعداد درامي وإخراج سمير فهمي يقول رب المجد في إنجيل معلمنا متى لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأكسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس وقديسنا العظيم الأنبى إبراهام عمل بقول رب المجد يسوع المسيح واهتم في حياته أن يعمل لحياته الأبدية ولم يهتم لا بطعام ولا شراب ولا ملبس كانت كل اهتماماته بأن يفعل الخير لجميع الناس ويقدم للفقراء والمساكين والمحتاجين كل ما تملكه يداه من أموال وخيرات لا يبخل ولا يضن ولا يمسك يدا كان عطاؤه للجميع عطاءا بلا حدود لكي يكون أمينا على الوزنة التي أعطيت له ولذلك كان رب المجد يصنع على يديه وبصلواته معجزات كثيرة ومتنوعة لكي يتمجد دائما اسم الله القدوس ونسمع يا أحبائي وحده من معجزات القديس المتنيح الأنبى إبرقام اللي حصلت سنة 1910 تقريبا أثناء حياته واكتملت أحداثها بعد نياحته نسمع حتى بعد نياحته ما تنساش الغلابة يا أمبا برقام أغاب سيدنا أغاب يا رزق. واحد برة عاوز يقابلني أفتك سألته عن طلبه قال إنه مش هيتكلم غير قدام جناب الأسكف الأمبا برقام شخصيا آه. وما تعرفش هو مين يا رزق؟ الحقيقة سيدنا أنا أول مرة أشوفه خليه يتفضل حاضر اتفضل حضرتك السلام عليكم يا جناب الأسقف سلام ونعمة اتفضل وجه حضرتك نورت مضي يا فتن مطلنية روح يا رزق خليهم يجيبون الشاي بسرعة حاضر يا سيدنا ما تخافش الأمر بسيط جدا ما تخافش يا دوب حينجلوك يا أخ محمد عجيبة وحضرتك عرفت اسمي إزاي دي أول مرة يشوف جنابك وكمان عرفت المشكلة اللي أنا جاي لجنابك عشانها <تصفيق> انت خايف الحكم يكون شديد عليك لكن زي ما قلت لك الأمر بسيط حينجلوك من هنا وبس انت راجل مبروك فعلا يا جناب الأسقف الكل قالوا لي قالولي أني أجي لي وبركة صلواتك حتحل مشكلتي أنا جناب الأنباء أبرام ضابط بمدرية الفيوم وغلطت في عملي غلطة كبيرة وحولوني لمحكمة عسكرية وبقرة حينزور القضية ويصدر الحكم عليا وخايف خايف يحكموا عليا بالسجن اتطمن يا أخ محمد يا دوب حينجلوك بالفيوم لا سجن ولا غيره وربنا يضبرك كل الخير يا ولدي يا راجل قديس فعلا أشكرك يا أمبا أبرام أشكرك ما قلت لك بنعمة ربنا الأمر بسيط يا أخي محمد الآضي أصدر حكم النهاردة وزي ما قلت لجنابك نالوني من فيومه بس ما صدرش ضدي أي حكم أنت يا راجل بركة لا يا رب من فضلك يا جناب الأسقف تقبل مني الخمسة جنيه دي تبرع مني للكنيسة وكل سنة إذا أراض ربنا حاج في نفس المعاد وادفع خمسة جنيه ندر عليها وربنا يديك طول العمر ربنا يباركك يا ولدي يا من يعيش ربنا يديك الصحة والعمر إنما أنا خلاص أيام غربتي على الأرض جربت تخلص ويا ريت أنطلق وروحي تعيش في حضن الحبيب إله الصالح ويتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أو بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح انتقل قديسنا العظيم الأنبى إبرام إلى دار الخلود في غروب يوم الثلاثاء اتنين بؤونة سنة 1630 للشهداء الموافق 9 يونيو سنة 1914 ميلادية وذلك بعد مرض لازم به الفراش ما يقرب من شهر ونصف أما الأخ الضابط السيد محمد والذي كان يداوم على دفع الخمسة جنيهات النذر. كما وعد نيافة الأنبى إبراءام القديس ولكنه لظروف ما انقطع لمدة سنتين أثناءها انتقل القديس للدار الأبدية وبعد نياحته جاء الأخ محمد للزيارة وتوفية النذر وهو لا يعلم بنياحة القديس الأنبى إبراءام وفي مترانية الفيوم, التقت ضابط محمد ببواب المطرانية قل لي يا اخ تحت أمر سيادتك يا بيه الأنبي أبران فين الأنبي في فيدار العذب هناك اوف شكرا قل لي يا اخ نعم يا سعدالبيه, أي خدمة؟ الأنبي أبران فين أنا سأل تعليف المطرانية when it comes to هنا في دير العذب الأنبي أبران جوه, جوه سعدالبيه السلام عليكم يا جناب الأنباء أبرو سلام ونعمة يا سيد محمد حضرتك واقف منتظرني معلش سامحني بقالي سنتين ما جيتش قابل جنابك وادفع الندر عشان حكم المحكمة العسكرية المخفف واللي يدوب حكم بنقلي زي ما جنابك توقعت تماما نشكر ربنا ربنا يبارك فيك ويحفظ حياتك اتفضل قدي عشرة جنيه ندر السنتين اللي فاتوا وكمان خمسة جنيه ندر دي. أرجو أنه جنابك تقبله ربنا يباركك ويبارك عطيتك من فضلك ادي المبلغ ده للغفير الواقف واجف بره والإدال لك على مكان جابني لك الأنبى أبرامة رفض يقبل مني المبلغ ده اللي كان متعود يقبله مني قبل كده وقال لي أدهه مش انت غفير دير للعزب واللي دلتني على مكان الامبى ابرام الامبى ابرام بنفسه سيادتك عدجول انك قابلت الامبى ابرام بنفسه هو انا يا ابني هكذب عليك فعلا ان قابلت الامبى ابرام جوه وطلب مني اديك المبلغ ده اتفضل خد 15 جنيه هم المجدل اسم الله اللي اتبارك اسم الله الجدوس عدجول سيادتك قابلت الامبى ابرام جوه الامبى ابرام بتعيش انت يا بيه الامبى ابرام مال والمكان اللي سيادتك دخلته دي هو المدفن اللي مدفون فيه بجاله دلوقتي اكتر من سنة تعيش انت ابيه مش ممكن مش معقول ازاي تقول انه مات وانا شفته بنفسي دلوقتي لك شفته جوا بنفسي وكلمته انا متأكد المجد الاسم الله المجد ليك يا رب اذكرنا امام عرش النعم يا جديس الله يا امبادقام يا جديس الله يا حبيب الغلابي حتى بعد ان يحت. ما تنساش الغلابة يا أم باب طلع طلع طلع تعال نلعب كرة في الصنة لا يا أخوي أحسن ماما ما تحط لي أطراف عناية زي ما بتحط طلع ما تخافش ماما في المطبخ بتجهز الأكل تعال نلعب الكرة هيه لا يا عقوب ماليش دعوة العب انت وانا هدخل أعطفق التذاكر وحل الواجب روح، أنا هلعب لوحدي هي هي يا بوريام ولع شد الفحم من قال لك ولع شد الفحم يا بوريام ولع شد الفحم من قال لك ولع شد الفحم هي هي أنا أحسن لعيب كرة في الفيوم كلها أنا أحسن من أبو حباجة ودلوقتي أشوت الكرة زي ما بيشوطها أبو حباجة ها؟ إيه ده؟ بس الصليب كده يا يعقوب كده كسرت مرأة البوفيه انت مش هتبطل عفرطة؟ ليه متعودش هادي زي أخوك طلعت؟ دخل قطة وقعد يذاكر وانت عملت تشاقة وتكسر إزاز البيت أنا خلاص خلاص تعبت من شاوتك ضرب ما ينفعش معاك زوء ما بيجيبش نتيجة أعمل ايه معاك؟ تعال. تعال هنا يا عقوب تعال هنا يا شايل ان كنت جدا يا ماما حصليني يا واد يا شايل تعبتني؟ هديت حيالي بس لما ايه جابوك ولا عخليه حطنك الاطرة في عناك هيه هيه ما بيهمنيش ما بيهمنيش <تصفيق> سلام سلام يا سلام يا سيبراهيم اتفضل ايه صوتكم جاهب للشارع يعني برضو الواد يعوب بيتشاه ايو يا عم إبراهيم يا جوز عمتي طلب مني ألعب معاك ورا في الصالة وانا اللي مرضتش ودخلت القودة حل الواجه وقصر بريت البوفيب شقاوته من ساعة ما رجع من المدرسة وهو بيتشاقه كده برضه يا عقوب هو فين الودرة يا يعوب يا عقوب اتدخل قوت النوم تلاقيه استخابة تحت السرير زي عوايده بقى كده طيب يا ست سمير هاتي القطرة عشان نحطها للعفريد ده في عينيه عشان تحرقه ويبطل شقاوت خلاص ما عادش بيخاف من تهديدنا هو عارف ان احنا بنهدده بالقطرة ولا نحطلوش ما بقاش بي أم الفين كامل أبو الولاد لسه مرجعش البيت خير في حاجة يا سبراهيم أبدا أصلي في واحد معرفه كان قصده في شغل وكان عاوز يمر عليه النهاردة يتفقوا مع بعض وكمان مراتي اللي هي أخته كانت عاوزا ف... إيه ده يا ساتر يا رب هروح أشوف أهل جارة تاني إيه ده كده يا شايد ده تعال تعال هنا أم معايا تعال شايف شايف يا سبرايب؟ الود الشاقي يا عوب ده كرسي التسليع وقلب على القوضة ايه؟ حطيت الكرسي جنب الدولاب وقفت عليه عشان اجيب الشنطة ويعدم الكرسي انكسر انا مالي الزنب سيب ودني يا ماما اه يا لي بالفضلك خليها تسيب ودني يا جز عمتي أوه. لا ده انت ولد شقي وتستهل العقاب ولا المرة دي اللي هحط لك الأطرة بنفسي هي فان القطرة انا هروح اجيبها عشان تبطل شقاوة خلاص حرمت سدوني حرمتها بطل شقاوة ودي ازاست القطرة هي تعال هنا تعال يا ولد يا شاء انت امسكي يا ستة سميرة ودي القطرة امسكي الاول وكده لا أه. لا لا متحط ليش قطرة يا عمتي خلاص هبطل شقاوة ابدا انت كسرت البيت كله وما بتبطلش شقاوة هه هذه القطرة هي! يلا! هحطلك فعينك الأول اهو! اه! وهادي العين التانية! اه! عناية! اه! الصليب! بسم الصليب! ما لك يا عوبي حبيب! يا عوبي يا ماما! اه! اه! عناية بتوجعني اهو يا ماما! الحقيني! يا حبيبي يا عوبي! ما تكفيش يا ست سميره تلاقيه بيمثل علينا زي عويدو! اسم الصليب! لا! لا! ده بيز انت جبت اساس القطره جبتين بس يا سيبراهيم من دولاب الإسعاف في المطبخ طب طب وريدي كده الحقوني يا نهار ابيض نسكر يا راجل كده برده يا سيبراهيم دي زلته روح الخل الحقيني انت حطيت دلوقتي روح الخل فين روح الخل ازاي ده ربنا يستر سامحني يا رب يا ابني زبد الواد اتعامل كده يا سبراهيم نرى معظمك بتهدده بس زي ما مانا معنى الوضع نرات يا ربي الوضع نعمرن زي الدم تعال تعال يا عقوب يا حبيبي على فيه هاخده للدكتور يوسف طبيب الرمض بسرعة تعالى طب انا جاية معاكم اقعد استنى انت هنا يا طالع عفل عد ما نرجع يلا بينا ايه ده ايه ده ازاي ده حصل سدان يا دكتور يوسف انا كنت بحسبها ازاست القطرة انا حطله مرهم على عينيه عشان يخفف الالتهاب شوي وتفتكر عينيه هتخف يا دكتور ولا الوقت خلاص عينيه راح ما خبيش عليكم الحالة خطيرة يا يسوح هي عدرة يا منو يا ابا برقام نوروا عينيه وشفوه بكرة ديبولي مستشفى الرمض على الله أقدر أعمل له حاجة. الولد عينيه فيها تلف شديد ومش بعيد يفقد بصره. يا خبر، أنا يبي قوي يا ماما. البسيح يا بني مد إيدي ويشفيك. يا ابني حبيبي. يا رب. يا رب. ده لما يرجع أبوه كامل في البيت ويعرف اللي جرى. ما حد شاعر فيه اللي ممكن يحصله. الكهديس العظيم الأنبا إبراهام قادر يصنع شيء ويشفي عينين الطفل يا هوبكاب. يا رب. يا يسوع. يا أدرى. يا أب إبرام <تصفيق> ما يا سيدنا الأب إبرام يا قديس كده ينفع أنا سيدنا واقف قدام صورتك اللي أنا مزين بها بيتي ورفعت صلاتي لإلهي ومخلصي يسوع المسيح وتشفعت بوالدة الإله القديس الطهره مري وبطلب صلواتك يا قديس ابني يعقوب تعن ابني عنيه راح تلف خلي بالك يا سيدنا الانبا إبرام انت ما ديون لي انت حارس الطفل يا يعقوب ابن وانت اللي لازم تتصرف صلواتك ونتيتك قويه رجع لي ابني انا سيبه في ايدك يا انبى ابراه لي سليم معافي بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين يا رب انا عبدك كامل يا عهوب برفع صلاتي اليك وبتشفع بوالدة الاله وبقديسك الانبى ابراه يا رب جاية انك ده انا انا ما عملتش حاجة يا عمي عجوز انت ابعد عني وضومك بيدا ودقنك بيدا أنا،, انا خايف منك ابعد عني مش هتشيقه تاني حرمت حرمت بعد معناي راه خلاص حرمت ما تخافش ما تخافش يا عجوز يا ابني انا ما بخوفش حد أنا جاي عشان بابا يسوع حبيبك يشفي عينيك أنا حصلي لك وحط إيدي على عينيك ما تخافش ما تخافش يا حبيب ما تخافش يا عقوب ما تخافش مجدروا أكرامنا أكرامنا ومجدر السلوس القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أبي ماما ماما أنا فين خير خير يا عقوب يا عقوب اصحى يا ابني اصحى في ايه ايه ماما ماما خير يا حبيبي ما لك يا ابني هو انت كنت بتحلم ماما انا فين يظهر ان انا كنت بحلم وحلمت باي حبيبي حلمت بابونا اللي في الصورة اللي متعلقه في الصالة صرت الان ببرقام بركت تكون معانا نام يا حبيبي نام بالراحة لحسن القطن اللي مربوط على عينيك يتفك نام وبكرة الصبح هنروح المستشفى عشان الدكتور يوسف يشيل القطن من على عينيك ويا رب يا رب عينيك تشفى مش ممكن مش هو ده الطفل اللي انا شفته وكشفته عليم بقى أشكرك يا رب انت شايفني كويس يا عقوب يا ابني ايوه ايوه يا بابا انا شايفك كويس والوجع راح من عينيه عملها عملها هو مين ده اللي عملها يا عم كامل حبيبي وشفيع القديس الأمب إبرام عملها وشفاه ما هنتش عليه فعلا يا دكتور يوسف الأب إبراقام جه مبرح في المناب وشاف إبني يعقوب ليه تبارك اسم الله ليه تبارك اسم الله فعلا يا دكتور يوسف ليه تبارك اسم الله أنا كنت بصلي من قلبي وتشفع بالعدرة والقدسين واختي وابراهيم جزها ولعوا شمع للأنب إبراقام وندرنا نصوم أسبوع وندفع نادري للكنيسة عشان ربنا يشفي عين ابني حبيبي حبيب الشائي يعقوب خلاص بطلت شاءوة يا يعقوب ايوة خلاص يا ماما بس عشان ابطل شاءوة انجدين يا حضر يا مونور انجدين إنجدي. مصر مصر واحد مصر يلا للنازل مصر يلا طلعينا على طول يلا بيه يلا يا فندي مش هنستنى اللوتوبيس يلا على طول ناقص نفر طلعينا على طول انا ممشور يا ابني مش هتبطل ايه يا عم بطرس بننمر زينة مش عايزنا ننمر ركاب ونعمل التاكس عشان اللوتوبيس شركة كافوري يتملي على اخره وانت بتحط حاجة من اراضي اللوتوبيس في جيبك انت دوب موظف بالشرك روح كمل التاكس بتاعك برا المحطة انت كده بتسحب زباين الاوتوبيس وبعدالك با انت بكده مش هتجيبها البر. يا عم بطرس اخلع من دماغنا احسالك انت بتهددني يا منصور اعملها معاك زي المرة اللي فاتت وابعد تستدعي الشرطة تشوف لها حل معاك انت وزمايلك سوائين التاكسيات يا عم بطرس مش كويس عشانك كده انت بتجرينا نعمل اللي ريحنا منك وزيحك من طريقنا بتهددني انا يا ابن بعمل اللي يرد ضميري وحلل الإكش الحلال اللي بأبضوا من الشركة وبعدين إنت وزمايلك سوائن تاكسيات بتشتغلوا كويس وربنا بيرزقكم برزق أولادكم ورزقكم اللي كاتبهولكم ربنا حيديكم مطرح ما تكونوا ربنا ما ابننا بينساش حد ربنا قال عن طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصل وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها كم أنتم بالحري أفضل من الطيور يعني ربنا ما يرضاش حد ينام جامد هات تفتح لنا سكة وعظ افتح سكتتك يا عم انت وشوف طريق طريقك اخضر ابعد عن شرنا ربنا يسهلك ومصر مصر مصر واحد مصر اللي نازل مصر يلا يا جماعه تعالىنا على طول برضه ما فيش فايده طيب البلد فيها قانون نخلي اصحاب القانون يتصرفوا برضه راح اشتكانا في النقطه وللمرة الثانيه جرنا البوليس وبهدلنا احنا لازم نشوف لنا صرفه معاك ما ما قدمناش غيرك بقى انت يا عنتر خلصنا من بطرس اسحاق وادي صورته اهي وكل اللي تطلبه انا وكل السواقين تحت امرك هو ده دي صورته عنده كم سنة وتقريبا كده عنده بتاع خمسين سنة وهتدفع كل اللي أطلبه أمرك مجابع معلم عنتر ماشي سبونا أنا على بطرس بتاعكم وقولوا عليه رحمة ربنا الله الله الله انت مقشي من السكة دي ليه ده مش طريق بيدي أصبر يا أستاذ بطرس اصبر على نصيبك هنوريك البلح الأحمر بقولك يا ابني بيتي مش من السجادي انت مش جيت من محطة لي ان ابني عيان وحررت عالية وقاوزني في البيت عشان نبيه للدكتور <تصفيق> وانت صدقت ده انت العيان وحررتك عالية وحنا بجا حنشفيك ونريحك حنريحك ونريح الناس اللي تعبانين من نيك ناس الناس نين يا ابني؟ سواجين التاكسي اللي انت واقف لهم زي اللجمة في الزور وقاطع رزقهم وموجف حالهم وكل يوم والتاني تجرهم على نقطة البليس. أنا يا ابني بعمل اللي يرضى ضميري استنى استنى هنا من فضلك وقف هنا نزلني يا ناس يا عالم الحقوني الحقوني الحقوني الحقوني <تصفيق> فكرك حد حيسمعك انا دخل نفسي كهو ما فيها الصريخ ابني يوميا ينجلك وبعدين هو مين هو مين اللي ينجدك من ايدين المعلم عنت يا رابو مطوى ولا انت ما سمعتش عني ولا ربنا القادر الخالق محب البشر إلا أنا بحبوده وأمجد إسم الكدوس هو لا حينجيني منك ومن ومنشرق بشفاعة والدة الإله وصلوات قدسنا الأنب أبرقاه يا رب سلام يا نص أهلا أنا معلم انزل انزل يا بطرة انزل انزل فين هتوديني فين ما تخافش هنخش الجوة زراعة تدرد داي ولا حيشوف ولا حد حيسمع علشان نخلص الناس من نيك جروا معايا نص مصر قرنفين مين ده؟ مين ده؟, ده يا ملاك الرحمة اللي حيرحم السواجين من ضميرك اللي بيوجعك اي؟ ملاك الرحمة مش شايف؟ حلاوتك يا حلاوتك لا بتجلى بيها رابط وسطيه بحبل ليف وشايف السكينة الكبيرة دي اللي في وسطه دي يا رب يا رب يا أمب أبرام أجيب البالح لأحمر معلمي ايوه بس لول نخش جوه الضرع يا ياسوح يا أمب يا عم أبرام انت صوني كزني إليه انت عارف يا رب اني بعملت الشر بكسني تدخثة اليوم إن ببرا انجدين يا عظر يا ملون انجدين انجدين انجدين ها ايه ايه اللي بيحصل دي استنى نقص ايه وقفت ليه معلم عنطا معرفش حاسسك ديه ان نعنا يا لك وحاجة بتشد رجلي مش قادر اخدتي اه اه اهدي شد حيلة يلا عشان نجيب البلح الاحمر زي ما اتفقنا علشان نخلص منه ونخلص عليه لا مش ضروري بلاش دلوقتي يلا بينا بسرعه نص قبل ما حد يشوفنا يلا ناخد العربية ونسيب الجدع ده هنا وننفض بجلدنا انا انا انا مش عارف جراني ايه حاجة غريبة بتحصلني يلا بينا يلا بينا يا نص يصغر الجدع اللي طلبه في صلاته دي عمل حاجة في يلا بينا يلا بينا يا نص اشكرك اشكرك يا رب اشكرك يا منور يا والدة الاله اشكرك يا ام النهام اشكركم ويفتم معي يقول قداسة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث حفظ الله حياته عن القديس العظيم الأنبى إبراءام في الفيوم والجيزة حتى أوائل القرن الماضي يقول عنه إنها صورة رائعة لإنسان الله كيف يلسق به ويحيا مثاليا. سواء في العالم أو في البرية في الرئاسة أو في الخضوع في التأمل أو في الخدمة أو كليهما معا وعن قديس الله العظيم الأمب إبرهام قال صاحب النيافة الأنبى إبرهام أسطف الفيوم ورئيس دير الملائكة غبريال بجبل النقلون حفظ الله حياته يقول يا أبي المحبوب الذي بذلت كل ما تستطيع من جهد لكي تكون مجهولا وغير معروف من الناس بسيطا في كل شيء فجعلك الله علما في كنيسته يا من أكرمت الرب بحياتك المقدسة فاستحققت أن تكرم من الله ومن كنيسته وأي تكريم أكثر من تلك البركات والنعم الإلهية التي فاضت بغنى على هذا القديس العظيم حتى فينا بعد نياحته نكمل ونسمع باء معجزاته ومرجى البيضة اللي فيه ديدي مكتوب فيها شفاء من كل ألمنا أنا هكتب لك شوية أدوية وحقن تاخدهم وبعد أسبوعين تجيني أشوفك تاني اسم حضرتك إيه خرالة محمد حسن من الفيوم وجاي حضرتك مخصوص مصر ألف سلام عليك يا سيد خرالة والألم الفظيع ده هيخف من مشية الله كله بأمر الله انا انا عندي بالضبط يا دكتور حرارة جلدية في النص التحتاني من ظهرك ودي اللي بتسبب لك القلم اللي انت بتحس بيه ده انا ده انا بجال على الحال ده عشر شهور يا دكتور لفيت فيهم على دكاتره كتير وفي الاخر لي حضرتك وعاش بفرط منك كبير وفيك في الحقيقة يا سيد خير الله ان مرضك ده صعب شوية وما خبش عليك المسألة محتاجة قوة وعزيمة وإرادة منك وربنا يعمل اللي فيه الخير يا رب بعيد الشر عنك يا خير يا بوايان ما <تس> قدرش <تس> ما <مت> قدرش هتحمل النار اللي مهلعة في جلدي والعلاج اللي كتابه لكتور الاخراني خلص بقاله شهر وبرضه ما فيش فايدة وخلاص مش هروح لدكاترة تاني لاني لا قفيت ولا العلم روح ما تهي من رحمة ربنا يا خير رب انا بصلي وما ربنا وما بأولياء الله الصالحين إنه يشفيلي ويخفف لامي خلاص خلاص ما قدرش طيب ولزمة السجارة لبقك دي ايه ريت يا خير الله يا جوزي تبطل الدخان يمكن هو سبب مرضك <تصفيق> السجارة السجارة دي هي تسليتي تعرف <تصفيق> النهاردة الصبح شفت مع صاحب بسطة صورة ولي ولي من أولياء إخواتنا الأجباط قديس بيقولوا اسمه الأنبى برقام كان كبير الأجباط في الفيوم وربنا افتكروا من كام سنة وعرفت من بسطة إن القديس ده بيعمل معجزات شفا كتير شلاه ينبى برقام ش يا كبير النصارى ش يا سيد ش يا سيد امبراء مش بالله ربنا يشفيك قوم قوم ننام يا خير الله وربنا يشفيك اخلص السيجاره وأحصرك بتقول حل ايوه حلم حلمت خير اللهم اجعله خير واحد لابس ابيض فابيض راجل عجوز بدجن بيضة طويلة جاني وماسك في يده وورجة بيضة مسح بيها وشي وبعد كده حسيت بيده بتلمس ضهري عشان كده صحيت مبزوع من نومك وبتسألني حد منكو حط ايده على ضهري لك لا ابدا ده لازم حلم صح جانف الحلم وملس على ظهري مكان الألم ايوه افتكرت افتكرت ايه هو هو نفس الولي اللي شفته صورته مع صاحب بسطة قصدك كبير الأقباط الأنبى برام ايوه تمام هو نفس الشكل ونفس الوش الطيب والعينين المنورين اللي شفت جواهم البركة ونور الله السماوي جاند الوقت في الحلم وهو ماسك الورج البيضة اللي مسح فيها وشي وقال لي سلام يا أخي خير ما تخافش ربنا كاتب لك كل خير واحنا كلنا أخوان مصريين دمنا واحد ورب المسدى حيش فيك والورج البيضة اللي فيه دي مكتوب فيها شفاك من كل ألمنا أنا بمسح بيها وجهك بلمس بأيدي مكان الحرارة اللي في جلد ظهرك بلمس وجعك وألمك واللي ما قدرش يعمل الأطباء معاك ربي وإلهي مخلص نفسي حيتممه ويوهب لك الشفاء. أمين يا رب العالمين ولقيتني قمت من نوم مفزوع وصحيت مفزوع معاك لكن انت تفزعت ليه يا خيران لو من ايه ده حلم جميل حلم مبارك ربنا يشفيك بحق بركة الرجل المبروك الانبا برام كبير اقباط الفيوم اللي انت شفت صارته يا رب يا رب وصدقني يا بسطة يا اخويا تاني يوم وبعد ما حلمت الحلم المبروك ده والألام راحت من ظهري على طول بعد ما بطلت أخذ دواء الدكاتة اللي ما جابش أي فايدة بعد ييجي شهر من آخر معلج الدواء أخدتها ربنا كتاب لي الشفاء على الورجة البيضة اللي مساح لي بيها وشي الأنباب رقام وبعد إيده المبروكة لمست مكان الألم في ظهري الألم راح ثاني يوم على طول المجد الاسم الله السلام لك يا قديس الله يا حبيبي الغلابة يا نيافة الأنبى إبراقام أنا عاوزك يا بسطة يا أخويا تخدني ديره في العزب عشان أجد من زوري حاضر حاضر يا خير الله يا أخويا حاضر ودي صورة القديس الأنبى إبراقام ولع الشمعة وحطاه هنا يا خير الله يا أخوي. ودي صورة القديس الأنبا أبراقام. ولع الشمعة وحطاه هنا يا خير الله يا أخوي. <تصفيق> أنا أنا بولع لك الشمعة يا جناب الأزغف الأنبا بعد ما حطيت ندر لك يا قديس الأقباط. وأني بس جد وأشكر ربنا. لأنه بفضل ضعاك شفاني ش ش شا.. اهده بسم الله بسم الله حسيت باللي انا حسيت يا بص يا اخويا خير خير يا اخويا خير الله اه.. ارض الهيكل بتتهز تحت لما سيزت بتتهز وتهزني الفوق وتنزل بيها تاني زي ما يكون زلزال يا اخي اهده ش.. شاميم شاميم المسك اللي عطرت المكان شايف شايف البخور اللي عثر المكان كله شايف بريحت البخور المسك سبحان الله سبحان الله المجد اسم الله القدوس السلام لك يا والدة الإله القديسة الطهرة البتول مريم السلام لك يا قديس الله يا أنبى إبراقام السلام لك هو هو صح هو الأنبى إبراقام اللي شفاني أكيد هو انا هاحكي الحكاية لكل الناس انا خرالله محمد حسن بطاقة عائلية واحد صفر واحد دسعة اثنين بندر الفيوم احكي لكم يا ناس معجزة صمحة معايا ربنا الجادر مباركة شيخ النصارى الجديس الولى الاب وبرقان انا خرالله محمد حسن انا خرالله محمد حسن.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 يرزقنا وينجبنا بعد 8 سنين هيرزقك ربنا ببراه يا أستاذ عزيز احنا بقالنا 8 سنين متجوزين يعني إحنا النهاردة أول فبراير سنة 1979 بنحتفل بعيد جوازنا التهم ولسه لحد دلوقتي ربنا ما أطعمناش بالخلفة يا أستاذ رز ما تيأس من رحمة ربنا لسه ما أنشي الأوان وصدقني المسيح هيديك الناس للصالح وما خلتش أخدت الست بتاعتي وروحنا لدى كترة أشكال وألوان الطباء متخصصين وأسدزة واستشاريين في أمراض النساء والولادة وعملنا أنا وزوجتي أشعات وفحوصات وتحليل والكل أجمع ان مفيش سبب يدعو لعدم الخلف طب إيه بس ربنا مش راد علينا ولا إيه قلت لك صلي واطلب شفاحت قدسي هو أنا خليت كل الصلاوات بصليها وبحضر الأدسات وكام مرة أكتب اسم رزق فؤاد رزق واسم زوجتي وأطلب من أبونا الكاهن بكنيستنا بسيدي بشر أن يحط أسامينا على المذبح ويطلب من ربنا يرزقنا بولد أو بنت وبرضه مفيش فايدة اسمع أستاذ رزق أنا أعرف واحد اسمه شوقي فهيم عايش في الكفور محافظة المينيا وربنا رزقوا بالخلفة بعد 15 سنة من جوازه بعد ما صلى وتشفع بالأنبى إبرقام قديس الفيوم وربنا رزقوا ببنت سماها أميرة بعد ما قاعد 15 سنة بدون خلفة وهو نفسه حكالي عن إن في فيه ستة فنلوي اسمها سميرة عادل كان عندها مشكلة كل ما تحمل الجنين يسقط قبل الولادة راحت دير القديس الأنبى إبراهام بالفيوم وطلبت من ربنا بشفاعة الأنبى إبراهام إنه يتمم ولادتها بسلام عشان كان نفسها في الخلفة وفعلا ببركة شفاعة الأنبى إبراهام حملت ووضعت طفلها بسلام وياما وياما معجزات بتحصل ببركة القديس الأنبى إبراهام دلوقتي واقف قدام سورة خلم الفدسة وبولع تستمد نورها من نور قدستك وبرك وأنظر يا قديس الله وقضع نظوري في بيعة المسيح المقدسة وانشأت إرادة إلهي وأطعمت بالخلفة وإداني ربنا ولد هسميه على اسمه في قديس المسيح هسميه برقام يا رب يا رب حقق أمنيت حياتي يا رب أمين يا رب المجد أمين أمين أمين إيه ده؟ معقول؟ أنا سمعت صوت من الصورة بيقول أمين أشكرك يا رب أشكرك يا أمب أبرقام أشكرك صدقني سمعت الأمب أبرقام بيقول أمين كلمني واقف قدام صورته في الكنيسة وكمان سمعت نفس الصوت بيقول لي قبل ما تنتهي السنة دي ربنا هيرزقني بطفل احنا النهاردة 15 فبراير 1979 يعني على آخر ديسمبر السنة دي ربنا هيديني ولد يا ريت يا ريت يا رب يا إلهي يا قادر على كل شيء أنا أؤمن أنا أؤمن يا صديقي وجر العزيز بأن الأنبى إبران بيصلي لك يا ريت يا أستاذ عزيز يا ريت أشكرك يا رب أشكرك يا مخلص وإلهي الحبيب أشكر تحنونك على عبدك رزق فؤاد رزق وحمد على سلامتك يا زبت العزيز حمد لله على سلامتك النهاردة وزي ما وعدنا الله على لسان قدسنا الحبيب الأنب إبرقام وضعت لنا مولودنا الحبيب مبارك ليتمجد اسم الله القدوس وتحقق الوعد وقبل ما تنتهي السنة والنهاردة خمسة وعشرين ديسمبر سنة 1979 رزقك ربنا بعد صبر طويل وصلوات وأصوام وبركه القديس الأنبا إبراهيم بعد 8 سنوات جالك ابنك إبراهيم ربنا يحفظ حياتك ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذ رزق يا أبو إبراهيم الحمد لله على السلامة. يا ست إبراهيم قلت لك ما تخافش ما تخافش, تخافش ده مش اسمه كلام يا ماجد مش اصول تجارة خير يا اخويا انا غلطت في حاجه هو عم شفيق ما عادك الدكان عشان تقطع علينا وتحاربنا في لقمه عيشنا ولا ايه ليه بس بتقول كده يا فوزي انا عملت ايه بتخلي البياع اللي عندكم يبيع الاقمشه بسعر بخس ليه تبع ما عتبوش محلنا وكلهم بييجوا يشتروا كل الزامهم من محلكم يعني انتوا بقى تكسبوا وتاكلوا بقلاوه والدكاكين اللي حواليكم تقفل واصحابها ما يلاوش حتى النوم الحال يا فوزي اخويا انا بس بس ما تقولش يا اخويا انا لو يا اخويا زيك كده كنت عرفت اربيه وعلمه الادب ربنا يسامحك اسمع يا فوزي احنا بنراعي ربنا في مكسبنا الحلال وبعدين يا اخي انت زعلان بيع بنفس الاسعار اللي بنبيع بيها يعني عاوزنا نكسب قليل اكسب قليل باللي يرضى ربنا اكتبيع اكتر فيبقى مكسبك اكتر حد يقول انك تبيع المتر البافتة بخمسة وستين قرش وهو وقف عليكم بستين قرش يعني خمسة ساخ بس ما اكسب في المتر نشكر ربنا على كل حال وما اللي عاوزنا نبيعه بكاما قاله بكناه زي ما كل اللي حواليكم يبوع بيه يعني نكسب اربعين قرش في المتر وده ربنا ده دي ناس فوزي. الناس غلاب وبس. ده كل أنواع القماش اللي تبعوها بمكسب خمسة ساغة وعاشرة أو بكتير ربع جنيه وقفتم حلنا بس لأنا ولا كل التجار اللي حواليك هنسفت على كده آه وبكرة تشوف يا سماجك محدش هيحميك من الله إجرالك الرب صخرتي وحسني ومنقذي إله صخرتي به أحتلال يا فوزي محدش لا ليه دلوقتي الوقت بتأخر وجوزي زمانه راجع ولو مالقينيش في البيت هتبقى مشكلة ده انا سايبه خبر مع الولاد لما يرجع وما يلقانيش يقولوله له ان أنا بزور ام العيانه هم كلمتين هقولهم لك بسرعه ما احنا كنا مع بعض يوم الاثنين اللي فات لما جوزي كان مسافر اسكندريه بعت لي ليه عشان اقابلك دلوقتي في الليله اللي مش باين لها نجوم دي احنا مش متفقين يا فوزي نتقابل لما جوزي يبقى مسافر المرة الجاية. تاني ماجد هو انت مش هتشيله من دماغك بقى ابدا الود ده وقف حالي وحال كل تجار الوماشي اللي حولي وانا لازم ازيحه من سكتنا طب وانا مالي بعت لانا بقى عشان ازيحه لك من سكتك بالزبط برافو عليك انا بقى في دماغ الخطة جهنمية هتوديه فتوكل ويرتاح منه خطة؟ خطة ايه يا فوزي؟ اسمعيني وفهميني كوي سوي انتي دلوقتي فعلا هتروح لومك معيان وكلمتين على السريع وترجعها بسرعة وانت راجعة وعند أول الطريق السرع سدقني يا عم محمود ربنا هيشفيك فيك أنا لسه راجع دلوقتي من در قدسنا الأنبى برقام ما حضرتك عارفه طبعا أصلي متعود أزوره في دري العزب وأحضر صلاة العشية وولع له شمعة ودع ربنا يوسع علينا ويحفظ حياتنا وصليت ودعيت ربنا أنه يتمم شفاك ويقومك بالسلامة بشفاعة الأنبى برقام قديس الغلابة والطيبين ربنا يخليك يا ابني جميلك وجميل أبوك أخويا شفيق على رأسي ورأس ولادي تملت زروني وتسألوا عني من يوم أنا مرأت وابوك ما بيفوتش أسبوع إلا ويزرني ما أنتم إخواتي يا عم محمود ربنا يديم المحبة اللي بيننا صدقني بعد ما خلصت العشية صليت لربنا انو يشفيك وانا واف قدام جسد الام بابرآنف سمعت صوت بينادي عليا ويطلب مني اني اجى زورك واتطمن عليك وشوف طلباتك فجت لك على طول وجبت لي معاك من خيارات ربنا كتير مش عارف اودي جميلكو فين يا ماجد يا ابن جميل ابني. ايه بس يا عم محمود ده انت زي ابويا بالزبط وابنك علي زي اخويا ربنا يدي من محبة طيب هقوم أنا بقى ما لسه بادر يا ابني دي لسه ساعة عشر ونص <تصفيق> لا إزاي ده أنا قاعد عندك بقالي أكتر من ساعة وأنا صهرتك وزمان أبويا قلق علي لأنه عارف أن العشية بتخلص الساعة 8 فبعد إذنك هروح أطمنه طيب أنا حبعد علي ابني معاك عشان فيه أمانة ولدك حيدهاله روح مع أخوك ماجد يا علي تعال هنا انا؟ ايوه انت مش انت اسمك ماجد شفيق مطلوب في الاسم تعال معايا يا رب يا الهي الحبيب انت عارف كل شيء انت عارف برقتي وعارف ان ما عملتش حاجة يا رب انا اؤمن انك معايا دايماً بتسنت ضعفي وتنصرني على بضايقي نفسي انت عارف يا رب اللي بريء وترميت في الحجز زمن من غير زمن ولا خطية يا رب يا من أنقصت يوسف البريء من تضبير الشر اللي أرادت مرأة فتفار أن تصنعها معه دجني يا رب من هذا الظلم وبعد عني الخطر وزني الحقيقة بكرة قدامه كل النيابة إن انت عارف يا إلهي انت عارف اللي بريء أسب الام والابن والروح القدس إله واحد آمين وبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل لي لي كل يتاي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع هالليل يا ما تخافش هالد شوالد شوالد. ما تخافش مين مين ايوه ايوه انت بنفسك يا سيدنا ب... بسمع صوتك وشوفك انت سيدنا الاب برقام ما تخافش يا ماجد يا ولدي قلت لك ما تخافش ربنا حينتينك فاكر مبارع قلت لك ايه بعد العشير طلبت منك تروح تزور عمك محمود والزيارة دي هي اللي حتناتينك ما تخافش يا ولد لا استنى استنى يا سيدنا ما تسبنيش احتاج بركتك وقداستك وصلواتك و محتاجك يا ام ابرام يا حبيبي الغلابة احتاجك انت يا متهم انت بتكلم نفسك ولا ايه قوم ابوك و جايين يزوروك قوم هدخل المتهم يا فندم هو ده يا سيد ايوه هو يا سيدة وكيل النيابة وانا رجع برح بالليل من عندهم العيانة كنت الواحدي وعند اول طريق الزراعي لقيت اللي تلعلي من الزراعة وفي ايده مطوى وكممني وسحبني للزراعة وحط المطوى على رقابتي وبعدين اعتدى عليا وهتك عردي صرفي صرفي وصرف جزء مربط في الوحل اكتب وقد حدث هذا بالامس السبت الموافق 18 يونيو سنة 1985 مساء والمتهم ماجد شافية عمل معاك دا مبرح ايوه الساعة عشرة بالليل عشرة بالزبط ادخل في واحد برة جاي مع ابن عاوز يقابل ساعتك بخصوص موضوع المتهم ماجد شافية يا فندم خليه يدخل السلام عليكم وعليكم السلام انت مين انا يا فندم محمود إسماعيل وده ابني علي لما سمعت بالجرة خليت ابني يسندني وجيت عشان أشهد بحق ربنا يا سعدة وكيل النيابة عاوز تولي إيه أنا أحلف بكتاب الله إن ماجد ابن أخوي الغالي المقد الشفيق كان عندي بيزورني مبارح بالليل بعد ما حضر صلاة العشية في الكنيسة وصلى عشان ربنا يشفيني طرع من الكنيسة سعادة وكيل النيابة وجهزرني في بيتي وقاعد عندي من الساعة تمانية ونص مساء لحد حوالي الساعة عشرة ونص وابني عالي اللي واقف قدام ساعتك ده نزل معاه وراح عندهم البيت عشان والده لي معاه مبلغ سلف وده كلام الحق حق ربنا يا سعادة وكيل النيابة يعني ما حطش اموته على رقابتك الساعة عشرة بالليل مبارح وسحبك للزراعة واعتاد عليك زي ما بتقولي الحقيقة أصلا جرب الحاجه جرب الحاجه انتضي انت انت انت انت الحقيقة ان... ان انا كدبتي يا سعادة وكيل النيابة انا كدبت كدبتي؟ يعني كل اللي ادعيتي بيه على ما يجد كان كدب كدب؟ ايه ده؟ انا ايه اللي خلاني قلت كده حاجة غريبة زي ما يكون حد تكلم على لساني وقال اني كذبت انا فعلا كذبت كذبت يا سيدة وجل النيابة ولقد امرنا نحن و عبد الهادي وكيل نيابة الثيوم بحفظ المحضر حيث لا توجد جريمة لإقامة الدعوة عليها بل انها دعاءات كاذبة ولقد قررنا توجيه تهمة البلاغ الكاسب ضد السيدة صاحبة البلاغ اشكرك الي اشكرك مخلصي مش قلت لك ما تخافش يا ماجي ربنا دايما ما ينساش ولاد المؤمنين أشكرك يا إلي أشكرك يا قديس الله يا أمبو براه أشكرك يا رب ما عجبكش صوركش ما عجبكش ما عجبكش صوركش ما عجبكش آه شكرا يا أخي عوات الشافة يا أستاذ غطاس فاضل <تصفيق> حقنتين وتخلص العلبة ربنا هجعل فيهم الشفاء ها هتعد علي بكرة الساعة كام يا أخي في نفس معد النهاردة يا أستاذ غطاس بإذن لا الساعة خمسة بعد الظهر اديك الحقنة وبعدين أعد على الست أم إبراهيم اللي ساكنا في الحرى الوراك معد حقنتها بكرة إن شاء الله الساعة خمسة ونص بإذن ليه ربنا يكتب شفائها وش كل مريض من ألامه يا رب لا سمحنا وصل للطاس يعني الصورة اللي بتعليها دي, دي بتاعت مين عنه فيهم بصورة القديس أبو وش اسود وش مقبض لماغذة ربنا يسامحك يا أخوات ده وش مقبض ده قديس عظيم اسمه الأنبى إبرقام ربنا ينفعنا ببركة صلواته غازل كتير من البيوت اللي بروح عدي فيها عوان بلاقيهم ما هلاقيين نفس الصورة انسانش بادي يعني مؤبد كده للنفس كده ده العظيم حبيب المسيح الأنبى إبراهام واحد من أطر وأبر القديسين في القرن العشرين ورب المجد صنع بفضل صلواته معجزات كثيرة ومعجزات ويا ريت يا أخ عواد ما تكررش الكلام اللي مش مظبوط اللي قلته ده عشان ما فيش ولا واحد من اللي معلقين صرته إلا بيحبه وبيحب صرته العطرة ودايما نتبارك بيه سمحنا سمحنا وصلي عنا اصحب مين مين انت مين مين اللي بيغرزيني كده بجنبي؟ انت صحيتي من احلى نومة مين انت مين بعد بكش صورت يا عوال انت, انت انت انت مين اه انت ايه يعرفتك انت انت القديس صاحب الصورة اللي تبلي بشوفها في كل البيوت مش عقبك صورتي؟, صورتي ها انا انا انا انت ايه, انت ايه؟ ما عاجبكش صورتي يا لا لا بس انا انا انا قصدي الله انت رحت فين رحت فين اسمع اسمعني أنا, انا انا عايز اقول لك الله ده ده سابل وقودة مشي، الانب أبرام الانب أبرام هو الانب أبرام انا مالك فزعت ليه الله انت كله مرتعش هو في لا لا لا لا لا ده اشرب أقوم أشرب شوية ماهر أففوق لنفسي ده قحت على السرير. مش قادر اقوم ايه ده؟ ايه ده؟ رجل شمال رجل الشمال مبتتحركش رجلي رجلي انا انا رجلي تالت تالت ليه؟ مش هادر حرجها انا رجلي تشلت الحولي الحولي انا انا اغلطت غلطه كبيره في الانتشن الاب امراب وعشان الغلطه ضيف الاب امراب عقبلي رجل الشمال انشلت انحولي انحولي عالم سمعني سمعني ام امراب سمعني انا غلطت انا انا حفظه نبكي مش هبطل بكى من الندم والحزن ده غير ما تسمعني سمعني يا هبابره الحقوني الحقوني يا ماما الحقوني مش هتقوم تتعشى يا ابويا انت طول النهار ما اكلتش من ساعة اللي حصل لك امبارح وانت مهموم ومغموم ما تخافش بكرة بإذن الله هنوديك المستشفى وهناك هيكشفوا على رجلك المشلول وربنا هينام عليك بالسفة ما تزعلش ما تزعلش يا باب انا متزعل هال انا مش عايزه هو اللي يزعل مني انا عارف اللي غلطت غلطة جامدة في حقه ما تزعلش انت مني سمحني يا أبا أبرام أنا أعرف عليك إنك إنديس وإنك رحيم بالفؤرة والغلابة وأنا فاين غلبان غلبان ومحتاجت سبحني وتأمل مني رجائي أرجوك تغفر لي يا أبا أبرام وتخلي ربنا يسمحني يسمحني ويغفر لي خطأ في حقك خديني يا يا بنتي لسريني أعيدا وربنا قادر قادر على كل شيء سمحني عوال اسحى اسحى يا عوال ها, ها. ها. ها. ها. سيدنا لابنا أنت قلت لي تاني قلت لي تاني يا أبا أبرام معنش معنش سمحني أنا غلط يا أبا أبرام غلط هرفت غلطتي وحتوب عنه سمحني يا أبا أبرام سمحني سمحني <تصفيق> جو منزل أنت خلاص ما جيت كويس بفضل صلواتك وأنا عفيت عنك وربنا سابح يا قوم اوز ده انا رجلي مش لقونا الله انا ايه ده رجلي الشمال حسن بيها يا قونا رجلي بتتحرق ايو ايو رجلي رجلي اجدام جارع فعوروها انا قادر اقوم قادر اقوم من سريري <ợو> ايوه انا نزلت من عشرين لوحدي انا وقفت على رجليه رجليه بتتحرك انا قادر همشي رجلي رجعت ببعدها اشكرك اشكرك يا رب اشكرك اشكرك واحمد فضلك و اشكرك انت يا قديسة برا. يا قديسة عظيم اشكرك اشكرك, أشكرك. انطلق هذا القديس العظيم الأنبى إبراهام إلى ملكوت السماء بعد أن أمضى من العمر خمسة وثمانين عاما منها ثلاثة وثلاثون عاما في خدمة الأسقفية بإبارشية الفيوم المباركة وخلال تلك السنوات فاحت رائحته الذكية للجميع انطلق بسلام إلى دار الخلود في غروب يوم الثلاثاء اتنين بؤونة سنة 1630 شهداء الموافق 9 يونيو سنة 1914 ميلادية وأعلن نياحته قداسة المتنيح البابا كيرلس الخامس شفاعتك يا أبي القديس الأنبى إبرقام تكن معنا جميعا وتحفظ لنا كنيستنا القطية الأرثودكسية وحياة أبينا الطوبوي المكرم راعي الرعاة قداسة البابا المعظم الأمب شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأمب إبرقام أسقف الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون حفظ الله حياتهما ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.